بسم ا ل ش ي ا ن يقولون ان الشيطان ل و ن ان ا ل ش ي ط ا ي ق ل و ن ا ا ل ش ا ل و ن ن الشيطان يقولون ان الشيطان ي ق و و ن ان الشيطان يقولون ن ا ل ش ي ط ا ل و ن ان الشيطان ي ق و ن ان الشيطان ي ل ن ان ا ل ش ي ن يقولون ان الشيطان يقولون ان ا ي ط ا ن ي ق ل ن ان ل ش ا ل و ن ان ل ش ي ا ن ي ن ان ا ل ش ي ن و ل و ن ان ل ش ا ن يقولون ان ا ل ش ا ن ي ق و ل و ا ل ش ي ط ا ن ي ق و ل ن ان الشيطان ي ل و ن ان ا ي ط ا ن ي ق و ل ا ل ش ي ط ا ن ي ق و ان ل ش ي ط ا ن و ل و ن ا ا ل ش ا ن ان ا ل ش ن و ان ا ل ش ي ط ا ل و ان ي س ن يقولون ا ل ش ي ط ا ن ي ق و ان ا ل ش ي لازلنا في س و ر ة الحديث يقول الله سبحانه وتعالى ولا يكونوا كالذين أ ُ و ت و ا الكتاب من قبل أ ي من قبل أ ي اليهود والنصارى فطال عليهم ا ل أ م د أ ي الزمان بينهم وبين ا ل أ ن ب ي ا ء وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أ ن ه طال عليهم الوقت والحد فلما طال عليهم التكليف و بعد امدهم الذي هو موتهم و اجلهم و حدهم لم يشكروا على ذلك سيدهم فكست حينئذ قلوبهم و لم تلن لذكر الله و قد كان يجب عليهم شكر مولاهم على طول مدتهم و يكثروا من العمل الصالح في اوان حياتهم و قبل حضور موتهم ولا يكونوا مثل الذين اوسوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد بين الانبياء يكون بين النبي والنبي ف ت ر ة فهذه الفتره تؤدي إ ل ى النسيان و إ ل ى أ ن ينصرفوا عن ا ل ع ب ا د ة ولذلك تنتشر ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن والانصراف عن الله سبحانه وتعالى ونعب... فيما يسموها ا ل ف ت ر ة بين ا ل أ ن ب ي ا ء بين هذا النبي وهذا النبي ف ي أ ت ي هنا ت ب د أ الانحرافات و ي ب د أ وجود الـ الـ الـ الخزعبلات والخرافات وكذا وكذا لبعدهم عن ا ل ا ن ب ي عن وقت النبي ولبعدهم عن الالتزام بتعاليم هذا النبي ف ق س ت قلوبهم في هذه ا ل ف ت ر ة وذلك أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل كان ا ل ح ق يحول بينهم وبين شهواتهم ف إ ذ ا سمعوا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل خشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء و ا ل ق س و ة و أ ح د ث و ا ما أ ح د ث و ا من التحريف وغيره وقال مقاتل بن حيان ا ل أ م د هاهنا هو ا ل أ م ل البعيد والمعنى طال عليهم ا ل أ م د بطول ا ل أ م ل أ ي لما طالت آ م ا ل ه م لا جرى ما جسد قلوبهم وقيل طال عليهم أ م د خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقيل طال عهدهم بسماع ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل فزال و ق ب ه ا عن قلوبهم فلا جرى ما جسد قلوبهم ف ك أ ن ه تعالى نهى المؤمنين ان يكونوا كذلك وقوله ولا يكونوا قال الفراء هو في وضع نصب معناه أ ل م يعني أ ن تخشع قلوبه قلوبهم ولا يكونوا ولو كان ج ز م ا على النهي كان صوابا ويدل على هذا قراءه من ق ر أ ه ب ا ل ت أ على سبيل الالتفات ولا ت ك و ن يعني هؤلاء بني إ س ر ا ئ ي ل ومن معهم لما طال عليهم ا ل أ م د قست قلوبهم وحرفوا في توراه ت م وفي ا ل إ ن ج ي ل وتغيروا بينما أ م ة محمد ص ل ى ا ل ل ه عليه وعلى اله كما قال في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ومن معنا لقد اشتقنا لروية إ خ و ا ن ن ا قالوا يا رسول الله ولسنا إ خ و ا ن ك قال ل انتم أ أ ص ح ا ب ي و إ ن م ا أ خ و ا ن ي من ياتوا بعدكم لم يروني و إ ن م ا سمعوا بي وهم على متمسكين وكذا وكذا ف أ ج ر أ ح د ه م ك أ ج ر خمسين منكم ولذلك في أ م ة محمد كلما طال ا ل أ م د ب ان ي الوضع على ما هو عليه بل يزداد البعض منهم يزداد يعني ل أ ن عندنا عباد وعندنا علماء وعندنا أ ئ م ة وعندنا كذا وكذا حتى على طول ا ل أ م د كل ما قال ا ل أ م د كل ما كان التفاتهم والتزامهم بالدين أ ق و ى و أ ك ث ر ليسوا كبني إ س ر ا ئ ي ل او غيرهم م ن اليهود والنصارى كل ما قال ا ل أ م د عليهم نسوا وتناسوا عكسهم أ م ة محمد ولذلك أنه يوجد أ ئ م ة هادين يعيد الناس ويجددوا للناس وليس تجديد بل تواصل إبقاء ل ت و التلاحم ص و ا ل مع الدين و مع ا ل ا س ت ق ا م ة م س ت م ر ة وليس هناك ف ت ر ة ولا ف ج و ة بين رسول الله صلى الله عليه و ع ل ى و لن نستطيع ان ل ا س نقول لنا بين رسول الله الف و اربع مئات اذن ا ل إ س ل ا م ضعف أ و ا ل إ س ل ا م لا ا ل إ س ل ا م هو نفس ا ل إ س ل ا م و نفس تعاليم ا ل إ س ل ا م حتى من المسلمين في هذا الزمن و في ا ل أ ز م ا ن ا ل ق ا د م ة من يكون يضرب به ا م ث ل مع من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و ع ل ى ل م وك... محاسب. نعم. محاسب. كل ا ل محاسب إ لاهل أ الفتره لهم وضع آ خ ر نعم لامم لخلافه فيها... ي اي ما من ام خ ل ا ف ي هانذير ما من ام ة جاء هانذير لا ما من أ م ة جاء هانذير ليس ا ل م ع ن ى ن أ خ ذ ه ا على العكس ا ل آ خ ر من ك ل ام ة جاء هانذير ل أ ن هناك من لم ياتي أ ت ي نذير ل ل أهل ي هم ا ف ر ا ت س م و النذير م م ط ل و ب ه م ا ل ولم ل ي ا ل إ ي م النذير ن ا ج م معرفة ل الله ي هو ا س ب ح ه هؤلاء وتعالى ا ل فقط لم يأتيهم ي ن ذ أما ا ل ق م ن ا ل آ ياتي ة فهي م من أمم أ ا ه ن ذ ر أين النذير ت أتاها ي ا ل أ م م ا ل ت ي أ ت النذير فهم م ح ا س ب ولم ن أما م غيرها فهو ط و ب ن نعم ه م ا ل ل ياتي و ل م ا ل ن ل ي ي ع ن ي معرفة ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ان ي ك لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ا و ن ل ان يكون ل ان يكون ل ان ي و ن ع ك ان ي و ن لك ان ي و لك ان ي و ن ل ا و يكون لك ا ل يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان ه ك و ن ل ا ك و ن لك ان ي و ن ان يكون لك ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي و لك ا ي ك و لك ان ي ك و لك ان يكون لك يكون ان يكون ل ان ي ك ن ك ان يكون لك ا ع ب د و لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ا ي ك ن لك ان يكون لك ا ي ك ل ى محمد و ع ل ى ان ان ي لك ان ا ي ن وكثير منهم فاسقون خارجون عن دينهم رافضون لما في, الكتاب في الكتابين ا ل ت و ر ة و ا ل إ ن ج ي ل ثم قال تعالى اعلموا أ ن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها أ ي يحييها بالمطر والنبات بعد موتها بالجد و ا ل ي ف س وهذا مثل ضربه الله تعالى لاحياء الموتى ودليل عليه وروي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كيف يحي ي الله ا ل أ ر ض بعد موتها فقال عليه السلام اما مررتم بوادي, بوادي محل أ و محل ة ثم مررتم به خضرا يهتز كان هنا محل ة ا ل م ح ل ل ا ش د ة والمحل الجوع الشديد من المحل و إ ن لم يكن جد والمحل نقيض ا ل خ ص وجمعه محول و أ م ح ا ل قال في لسان العرب وفي الحديث امام مرت الوادي أ ه ل ك محل محلة أي جدبة و ا ل م ح ل في ا ل أ ص ل انقطاع المطر في لسان العرب、نعم. قال كذلك يحيي الله الموتى وقيل هو تمثيل لاحياء القلوب بذكر الله بعد موتها ب ا ل غ ف ل ة ومعناه ان القلوب التي ماتت بسبب ا ل ق س ا و ة ف ا ل م و ا ض ب ه على الذكر سبب, سبب لعود ح ي ا ة الخشوع إ ل ي ه ا كما يحيي الله ا ل أ ر ض بالغيث فذكر ذلك ترغيبا في الخضوع والخضوع وزجرا عن ا ل ق س ا و ة والله أ ع ل م في الخشوع والخضوع م ي جايه الخضوع والخضوع يعني سبحان الله بعدما وصف النا وكثير منهم فاسقون وكذا وكذا قال اعلموا أ ن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها يعني ا ل ت ف ا ت ه ا ج م ي ل ة من الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام لنا حتى يعني يهيئنا إ ل ى أ ن الله سبحانه تنام من ا ل م س أ ل ة م و ج و د ة و م س ت م ر ة كما أ ن ا ل ح ي ا ة إ ع ا د ة ا ل ح ي ا ة فالذكر هو ح ي ا ة في حد ذاته ولذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول وذكر ف إ ن الذكر تنفع المؤمنين ما قال وعلم يعني فرق بين أ ذ ك ر وعلم حتى ولو ما هو متعلم ذكر أ ي المتعلم وغير المتعلم والتذكير هنا لحياء إ ا ل ق ل و ب فذكر ف إ ن الذكرى ت ن ف ع أي ك ر ر ع ل ي ك كذلك ع ل ي ه م ا ل و ع ظ كذلك ع ل ي ه م ا ل إ ر ش ا د ولم يقول علمهم ل أ ن التعليم م ح د و د وفي أ ش خ ا ص م ح د و د ي ن ولولا نفر من ك ل ط ا ئ ف ة ماذا تنفر ا ل ط ا ئ ف ة كامله التعلم لكن التذكير لا ع ا م التعليم ممكن يكون واحد في ا ل ق ب ي ل ة أ و اثنين في ا ل أ س ر ة أ و ث ل ا ث ة في ا ل أ س ر ة متعلمين العلم الشرعي لكن الذكر هو للناس كلهم فذكر ل أ ن القلوب تصدى فلا بد من تذكيرها ولذلك شرع ان يكون هناك ج م ع ة و أ ن يكون في ا ل ج م ع ة خ ط ب ة ا ل خ ط ب ة هذه ليست للتعليم إنما والتذكير هي للتذكير للبعض والتذكير ولذلك في آ خ ر في آ خطه ر ا ل خ ا ل آ ي ة التي دائما ي ق ر أ ه ا ا ل إ م ا م يقول الله سبحانه وتعالى إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و ا ل م ن ك ر ل ي ش يعظكم لعلكم أ ي و ا اذا مثلا مثل تذكر تذكير فالتذكير دائما يعيد القلوب ويهيئ القلوب ويربط ط القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى إ ذ ن نعرف أ ن هناك فرق بين الذكر التذكير وبين التعليم فمطلوب من العالم مطلوب من الخطيب مطلوب من, الـ من الـ يعني الانسان الذي يحيي القلوب بالتذكير ولذلك نلاحظ إ ذ ا حضرنا يوم ا ل ج م ع ة وسمعنا ا ل خ ط ب ة هي كلها فدات اذا كل يوم وتمشي إ ل ى ا ل ج م ع ة ا ل ج ا ي ة لكن اذا بقينا بدون تذكير أ ص ل ا ف م ش ك ل ة التذكير دائما يعني محله أ ن ا ل إ ن س ا ن يذكر في ا ل أ و ق ا ت م ت ق ا ر ب ة كذا فالتذكير هو للناس جميعا الصغير والكبير والعالم والجاهل كلهم وقيل هو تمثيل ل إ ح ي ا ء القلوب نعم ثم قال سبحانه قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت أ ي فصلناها و أ و ض ح ن ا ما فيها من المواعظ والعبر لعلكم ت ع ب ل و ن ب إ ر ا د ه أ ن ت ع ب ل و ه ا فتعملوا بها ثم قال سبحانه إ ن المصدقين والمصدقات أ ص ل ه المتصدقين والمتصدقات الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله و أ ق ر ض ا ل ل ه النفقه في سبيله قرضا حسنا يضاعف لهم أ ج ر ه م أ ض ع ا ف ا كثيره ولهم أ ج ر كريم قد مر شرحه قريبا يعني عاد هنا قالوا أ ر ض ا حسنا يضاعف لهم هنا م ض ا ع ف ة في ا ل أ ج ر م ض ا ع ف ة في العطاء م ض ا ع ف ة في م ق ا ب ل ة القرض يضاعف لهم هذا العطاء ويعطون هذا العطاء أ ض ع ا ف ا كثيره طيب خلاف قال لا ولهم أ ج ر كريم ع ا د إ ض ا ف ة أ خ ر ى وما بل لنا المضاعفه وبس لا م ض ا ع ف ة و أ ج ر كريم و ع ل م أ ن ه تعالى قبل هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ذكر حال المؤمنين و المنافقين و ذكر ا ل آ ن حال المؤمنين و حال الكافرين فقال سبحانه و الذين آ م ن و ا بالله و رسله اولئك هم الصديقون المؤمنون بتصديق الله و رسله و قوله وش و هداه عند ربهم كلام م س ت ع ن ى و هم ا ل أ ن ب ي ا ء و ل ا ئ م ا عليهم السلام يشهدون على أ م م ه م بالتصديق و التكذيب وقال ي ل أ ر د سبحانه ب ذ ك المتصدقين والمتصدقات ا ل م ن و في ق ن أ م و التجريد ه الله م من المؤمنين م م في سبيل ل ا ا ن ؤ و وأما الصديقون فهم الصارقون وأما الشهداء فهم فهم م الشهداء ا ل ا ه د و و ن أ ك ث ما س الاسم ت للمبتولين الذين قتلوا ع م ل الذين ل هذا ه ا ا في ج من اختلفوا ل ل البرهان قال في التجريد م م س ي في في ن ذكره ا في نظم ا ل آ ي ة على قولين أ ح د ه م ا أ ن تمام الكلام عند قول ة ولكن يقول ا ل ص د ي ق و ن ثم ا ب ت د ى ف ق ا ل و الشهداء ع ن د ربهم ه ذ ا ء ان يقول الشهداء ان يقول ا ل ف ر د ا ء و غ ي ر ه م و ا ل ث ا ن ي أن الشهداء متصل و ا ل ش ه و ا ل ن س ق ثم في ش ه د ي ء ان يقول ا ل ش ه د ا ان يقول ا ه د ا ء ان يقول ا ن أ ح د ه م ان أ كل مؤمن ص د ي ق ش ه ي د ا ان ق الشهداء ان يقول ا ل ش ه د و م ان ي الشهداء ان يقول الشهداء ا يقول ا ه د ا ء ان يقول ا ل ص د و ا ل ت ص د ي ق ل أ ن ب ي ا ئ ه و الشهداء ع ن د ر ب ه م ه م ا ل ذ ي ن ي ش ه د و ن ه بأنبيائهم ي وهم م القيامة و المؤمنون أ و الذين يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وثاني هما أ ن المراد أ ن الذين آ م ن و ا بالله ورسوله مثل الصديقين أ و مثل الصديقين و مثل الصديقين ومثل الشهداء في الاجر يزيد الله لهم تفضلا حتى يلحقوا ب أ ج ر الصديقين و الشهداء ا ل أ ص ل ي دون التفضل ف إ ن الله يتفضل على الصديقين و الشهداء فيكون أ ج ر ه م أ ك ث ر من التفضل وصديقون على هذا هم أ و ل من صدق ا ل أ ن ب ي ا ء وقد جاء في الحديث الصديق و ن ث ل ا ث ة مؤمن آ ل ى فرعون ومؤمن آ ل ياسين وعلي ا بن أ ب ي طالب بعض المفسرين قالوا ان الله سبحانه وتعالى أ و ل ئ ك هم الصديقون والشهداء قال هذه كل مؤمن هو صديق وهو شهيد فهو صديق بحكم أ ن ه صدق ق ب ل ا ل ر س ا ل ة وهو شهيد بحكم أ ن ه سيكون من الشهداء على ا ل أ م م وعلى ا ل آ خ ر ي ن أن الله سبحانه الله وقال ت ع يعني ي ي أنهم ن ذكر ك س و ان ل المؤمن ل فقال ل سبحانه、وتعالى. يتكونوا شهداء ا أن وتعطي هو صديق وشهيد ولو إ ا ل أ ب غ ي ن ا ك ل م ة الصديق ي ن على معناها لتصديق ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ا ل أ و ل ي ن فمعناها أ ن ه م أ ش خ ا ص يعني محدودين ولكن من الان آ ن صدق ب ل ب ي فهو صدق ي فمن صدق بالنبي فهو صديق ومن شهيد لا إ ل ه إ ل ا الله فهو شهيد على قول بعض, الـ بعض الـ المفسرين وليس معناها ان ه ا تختصر مع أ ن لا شك أ ن الصديق له م ن ز ل ة ع ا ل ي ة ولذلك قالوا من المصديقين امه مو من ال فرعون وفي بعض الروايات كيف ه و ن ف س ه ن ع م حزب ق ي ن ا ر ن ا م ع أ حد ا ل أ ن ب ي ا ء من بني إ س ر ا ئ ي ل نعم و أ م ا ا ل شهداء فهم ا ل ذ ي ن ا ك ت ل و ا في سبيل الله و ق ي ل ا ل أ ن ب ي ا ء وهذا ك ق و ل ه ف أ و ل ئ ك مع ا ل ذ ي ن أنعم الله علينا ه م م ل ن ن ب ي ي و ا ل ص د ي ق ي ن و ا ل ش ه د ا ء و ا ل ص ا ل ح ي ن وعلا ق و ل ا ل ث ا ن ي ق و ل ه وشهداء ا ل عند ربهم لهم أ ج ر ه م ونورهم عطف على ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى والتقدير إ ن الذين آ م ن و ا بالله ورسوله هم الصديقون وهم الشهداء أ ي لهم مثل أ ج ر الصديقين والشهداء ومثل نورهم, ومثل نور نورهم نعم والمراد بنورهم هو المذكور في قوله يسعى نورهم بين أ ي د ي ه م فان قلت كيف سوى بينهم في ا ل آ خ ر ة ولا بد من ا ل ت ف ا و ض قلت المعنى ان الله يعطي المؤمنين أ ج ر ه م ويضاعفه بفضله حتى يساوي أ ج ر ه م مع إ ض ع ا ف ه أ ج ر أ ج ر ه م المستحق من دون أ ض ع ا ف ه وفي ا ل آ ي ة ك ل ا م أ ك ث ر من هذا لو ت ف ا س ي ر ف ي ه ا ك ث ي ر ة يعني كيف أ ن ه يكون المؤمن مثلما ي خ الصديق أ و المؤمن م ا ل يضاعف لهم أ ج ر ه م حتى ي أ ت ي ك أ ج ر الشهيد ا ل أ و ل لكن ليس بعد ا ل م ض ا ع ف ة ا ل م ض ا ع ف ة لا الشهيد أ ك ث ر و ا ل م س أ ل ة مثل التفاسير ستطول و أ م ا على قول الأول،, الاول المذكور عن ابن عباس ومسروق والفراء فهو يحتاج إ ل ى ت أ و ي ل انتهى ل هو قولهم قول ابن عباس ومن معه في نعم كل مؤمن شهيد اختلفوا في نظم ا ل آ ي ة على قول أ ح د ه م ان تمام الكلام عند قوله و ل ي ك هم الصديقون ثم ك ا ب ت د ى فقال و ف لا يقول ابن ر ب ه م ه ذ ا ق و ل ابن عباس و م س ر و ق ن ع م ا ل ل ه م س ر و لا يقول ابن عباس ومسروف لا يقول ه ذ هو الذي في ا ل ب ر ه ا ن فلا يحتاج إ ل ى ت أ و ي ل و م ن هذا في ا ل ب ر ه ا ن وعلم أ ن ه تعالى لما ذكر حال المؤمنين أ ت ب ع ه بذكر حال الكافرين هذا وضحنا حال المؤمن الشهيد والصديق وكذا ومكانهم و أ ج ر ه م عند الله و م ب ا ع ف ة ا ل أ ج ر و ا ل أ ج ر الكريم ولان يتحدث و ع ل م انه تعالى لما ذكر حال المؤمنين أ ت ب ع ه بذكر حال الكافرين فقال والذين كفروا و كذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم و لما ذكر أ ح و ا ل المؤمنين و الكافرين ذكر بعده ما يدل على ح ق ا ر ة الدنيا و كمال ا ل آ خ ر ة فقال إ ذ ن ا ل آ ن اوضحنا ا في الدنيا حال يعني وضحنا كيف س يكون حال المؤمن وحال الكافر قال اذا يعني هذا حال المؤمن في ا ل آ خ ر ة وهذا حال الكافر في ا ل آ خ ر ه ط ي الان التفاته اخرى للدنيا اللي التنافس فيها بين المؤمن وبين الكافر كلهم موجودين في هذا الموقع منهم من وجد في هذا الموقع جوائز وغنائم ومنهم من وجد في هذا الموقع سيئات وخسائر ومفلس ي ي ع ن ولم يجد فيها فوائد إ ن م ا خسائر ف ب د أ يوضح الله سبحانه وتعالى حال الدنيا قال اعلموا يعني افهموا استيقظوا انتبهوا اعلموا يا معشر ا ل إ ن س والجن كلكم اعلموا إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب نقول ل ت ر ك اعلموا بالله ب فيه بزورة خ ه ي ل ع ن ب ل ل لعب انما ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة ل أ ن كلما عدا ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فهو لهو ولعب والمقصود ا ل أ ص ل ي من ا ل آ ي ة تحقير حال الدنيا وتعظيم حال ا ل آ خ ر ة فقال الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر ولا شك أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء أ م و ر م ح ق ر ة و أ م ا ا ل ا خ ر ة فهي عذاب شديد دائم أ و رضوان الله على سبيل الدوام ولا شك أ ن ذلك عظيم و ع ل م أ ن ا ل ح ي ا ة الدنيا ح ك م ة وصواب ولذلك لما قال سبحانه إ ن ي جاعل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة قال و اتجعل فيها ا ل آ ي ة قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون ولولا أ ن ه ا ح ك م ة وصواب لما قال ذلك و ل أ ن ا ل ح ي ا ة خلقه كما قال الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة و أ ن ه لا يفعل العبث على ما قال تعالى افحسبتم أ ن م ا خلقناكم عبثا وقال وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما باطلا و ل أ ن ا ل ح ي ا ة ن ع م ة بل هي أ ص ل لجميع النعم وحقائق ا ل أ ش ي ا ء لا تختلف ان كانت في الدنيا أ و في ا ل آ خ ر ة و ل أ ن ه تعالى عظم المنه بخلق ا ل ح ي ا ة فقال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و ا ت ا فاول أ ح ي ك م ف أ ما ذكر من أ ص ن ا ف نعمه هو ا ل ح ي ا ة فدل مجموع ما ذكرنا على أ ن ا ل ح ي ا ة الدنيا غير م ذ م و م ة بل المراد أ ن من صرف هذه ا ل ح ي ا ة لا إ ل ى ط ا ع ة الله بل إ ل ى ط ا ع ة الشيطان ومتابعه الهوى فذلك هو المذموم ب ع ض يعتقد أ ن الدنيا مجرد ز م ب الله ي و ع ب ا ل ل ر ع في الدنيا وكذا وكذا هذا الدنيا هي يعني دار ابتلاء ودار ص د ق ل من فدقه ا كما قال أ م ي ر المؤمن سلام الله على ي الدنيا دار ص د ق ل من فدقه ا من عمل فيا ه وهي مهبط م ل ا ي ك ه الله و ه ي مكان العمل أ و ه ي مكان التزود ل لل... ل لل... لل... ا خ ر ة فدنيا ا ل دار ص د ق ل من فدقه فدار ل ع ب ل من لعبه ا ثم إ ن ه تعالى وصفها ب أ م و ر أ و ل ه ا أ ن ه ا لعب وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أ ن ف س ه م ثم إ ن تلك المتاعب تنقضي من غير ف ا ئ د ة وثانيها أ ن ه ا له وهو فعل الشبان يعني أ ن تلاحظوا اولا قال إ ن م ا الحياه في الدنيا لعب هذا لعب معروف انها للصبيان اللي ماذا ف ا ئ د ة من وراه ل ع ب كذا و له وهو فعل الشبان يعني الشباب قدهم في م س أ ل ة ل ل ه و ط ل ع و ا من م س أ ل ة اللعب و الغالب أ ن بعد إ ن ق ض ا ئ ه لا تبقى إ ل ا ا ل ح س ر ة و ذلك ل أ ن العاقل بعد إ ن ق ض ا ئ ه يرى المال ذاهبا والعمر ذاهبا و ا ل ل ذ ة م ن ق ض ي ة والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إ ل ي ه ا مع فدانها فتكون المضار م مجتمعه متواليه ة فتكون عندما يقول في الصبيان والشبان يعني ياتينا هنا م س أ ل ة المراهب من هو المراهق هل المراهق كما نعرف ا ل آ ن يقول هذا دعه ف إ ن ه مراهق يعني هذا المراهق البعض يعتقد أ ن ه من يعني العشرينات أ و في كذا بينما المراهق يعني حسب هو ما بين ا ل ع ا ش ر ة إ ل ى ما قبل ا ل ق ل و غ هذا ا ل ل يسمى ي المراهق الشرع الشرع المراهق من ا ل ع ا ش ر ة حتى ما قبل ا ل ق ل و غ وما قبلها فهذا لا زال صبي وكذا فهذا قلنا أ و ل ه ا له أ و ل لعب ثم له وثالثها انها ز ي ن ة وهذه من داب النساء و ك أ ن المطلوب من ا ل ز ي ن ة تحسين القبيح ورابعها يعني وثالث انها ز ي ن ة سواء للنساء و غير النساء ا ل ت ا س الان ب د أ ا ل ز ي ن ة للرجال تريد ا ل أ م و ا ل يريد ا ل ق ص و ر يريد ا ل ح ي ا ع المفاجاه المرتاحه كذا من ا ل ت ز ا ي ن وزين ا ل ة و ك ذ لكن نساء نساء ياني مسؤل و ا ت عن ا ل ت ز ا ي ن أ ك ث ر ف ي ا ل ت ز ا ي ن ل أ ن ف س ه م لكن اذا تزايد او يريد التزايد بل ح ي ا ة ا ل دنيا ب ا ل م ا ل والولد والتكاثر و ث ا ل ث ه و أ ن ه ا ز ي ن ة وهذه من داب النساء وكان المطلوب من ا ل ز ي ن ة تحسين القبيح و ر ا ب ع ه ا قوله وتفاخر بينكم بالصفات بالنسب الثانية تكبر على الناس بنسبي او ل ن ا س بمسبي أ بمكانتي أ و ب أ ن ي ابن فلان ولا فيها لا رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م ولا معناها أ ن هذا النسب اللي أ ن ت فيه ي ح س ك على أ ن ك تكون ملتزم ومستقيم لا بالعكس يقول أ ن ا ابن فلان ولا أ ن ا شريف ولا سيد ولا أ ن ا هاشمي ولا أ ن ا ابن الشيخ فلان إ ذ ا كان مثلا بلا م س أ ل ة فخر بدون عمل فليس إ ل ا و ا ل ع ي ا ب ا ل ل ه أسوأ مما يعتقد. وخامسها قوله وتكاثر مما يعتقد في الأموال والأولاد قال ابن ا ب ع ساخط يجمع ل ل م ا في ص الله ويتاباها أولياء و ي به الله على ص فهي ف صخط الله فهي ظلمات بعضها فوق بعض و أ ع ل م أ ن ه لا وجه ي ب ت ق ي ه ا ب الدنيا يخرج عن هذه ا ل أ ج س ا م و ب ي ّ ن أ ن حال الدنيا إ ذ ا لم يخلو من هذه الوجوه فيجب أ ن ي ع د ل ع ن ه ا إلى ما ي ؤ د ي إ ل ى عمار ة ا ل آ خ ر ة ثم ضرب ا ل ل ه لهم م ث ل ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ق ا ل عز وجل، إ ل ه ن ا و ن ر ا ل ا ل ل ه سبحانه وياتي ل ل ى ا و ف ق و الى س د د ا اللهم ص عمار ل ى ح م د و آ ل ل م الاخره ل ذا الجلال و إ و ي ا أرحم ل م ي ن ي الى رب ا ع ا ل م ي ن ص عمار ل ى ح م د و آ ل ف ذو ن ن ب ا ل ا ش ر ح ص د و ر ن ا و ا س ت ي الى عمار ن وغمومنا، ب ن ا وأمن و ر ع ا ت ن ا وعندنا وعندنا وجعلنا ا م خ ر ج ي ومخرجا و ر ن ق ن ا م ع ن د ن ا وعندنا و ا ن ت خ ي ر ا ل ر ا ز ق ي ن وقضي د ن و ع ن ا ي ا كريم ي ا عظيم ي ا وعندنا وعندنا و ع ا د ن ا ل ع ن ن ا و ع ن ن ا و ش ف د ن ا وعندنا وعندنا و ع م د ن ا وعندنا و ع ن وعندنا وعندنا و ع ن د ا و ع ا د ن ا و ي ن د ن ا وعندنا وعندنا و ن د ن ا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا ل ع ن د ن ا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعن